بسم الله الرحمن الرحيم بنابي إخوائي بخشن دي مهربان اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون لأبرسينوي خالچين زيك بوتاو بلام أوان لبي آقايو غفلة دا پشتكروا روور جيرن لآين إخواء ما يأتيهم من تَكْرِمُ الرَّبُّهُمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ هَأَ <تصفيق> فَيَامَكِ تَازَان لَپَرْوَدِغَار يَنُوبُ بِيَتْ كَقُرْآنَ أَوَادِي بِسْتُنُوقَالتَيْ وَأَسَرُّ النَّجْوَا الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبِصِرُونَ دلکانيان بي آقايا زوربان هيني تبين دكر اواني ستميان كرد بودلين آيان بيغمبراش هر د اي اي و الدرون بدوايت زادوده لكاتك د ودبينن دزانن او محمد صلى الله عليه وسلم ديله سحرا قال ربي يعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم بغم صلى الله عليه وسلم فرموي پروردگارم بهمود سرپيك دزان له اسمان بيال زوي أوزات بي سرزانا يا بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية فليأتنا بآية كما أرسل الأولون أوان وتيان نا أوي محمد صلى الله عليه وسلم هي نجانية، نگانية بلكو تنخوبينيني نيكي تيكالو پيكالي محمدا صلى الله عليه وسلم نا بلكو أو محمد صلى الله عليه وسلم شاعرة دباني شانو مؤجزيك ماان بوبيني وق أو مؤجزاني پيغمبراني پيشوي بي درابو ما أمنت قبلهم من قرية أهلناها أفهم يؤمنون. برواي عنه نأخذ شهدة شاروآ ودانيك. فيش أمان كلا نومن بردون. دي آية أمان بع وما أرسلنا قبلك إلا رجالا. رحيم اليهم بسالوا اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نما ند محمد صلى الله عليه وسلم جلا فيوانك كاني گا وسروش ما بوكردون دي پرسيار بكله خاونيك تي بكاني بيشو زانايان گاور نازانن وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين نمر نبون. ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم ومن نشاء واهلكنا المسرفين عاشان بلاني كبي من دابون بزي من هنا جا اوانو هركسيك ماندويس لبا وردان رزقال مان وَزِيَادَ وزياده روان مان لا قد أنزلنا إليكم كتابم فيهذ قُكم أفَلا تعطيلون سێن بخوا ندومان تخواەوە کتابێک بۆ ئوە کە سر برزی و ناباننج ئوي تدايا د آيا ببيكەوە وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَوْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ سَنْدَهَا شَارُو دِهَاتْ مَنْ تَيْكْ شِكَانْدُو لَنَاو بِرْدْ كَ خَلْكَ كَيْسْتَمْكَار بُونَ وَبَاشْ أَوَانْ قَلُو تَاقِمِي تِرْمَنْ لَجَيَانْ ما أحسو بسناء إذاهم منها يرحبون. وقت لا ترحبوا وارجعوا إلى ما. ترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. فريش تكان بقالته وبي عن دلين. رام بولاي أو نازن عمتانك كروسون تيدا وبرينوا وسرخانوا معلكانتان. بل كبرسيارتان لي بكريلاوي بسرتان هاتوا. قالوا يا ويلنا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ لَقَلْ هَلْهَا تَنْدَا دَيَانُوَتْ هَا وَارْبُوا إِمَا بِيَقُمَان إِمَا سَتَمْكَارُ بُوينَ فَمَازَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ إِتَرْ بَرْدَوَامْ أَمَا هَا حتى هميان ما دروينه وخاموش وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين اي مدلس ما نكرد واسمال وزبي اويل نيوان ياندا بغالتوبيه هدا لو اردنا ان اتخذ له ولاتخذناهم من لدنا ان كنا فاعلين هل بجيرين وكها من دال لليان خمن وهلم اندبجار بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ وَأَزْلَ وَبَيْنَا بَلْكُو حَقْدَ دَيْن بَسَرْ بَطَالُ بهوي حَقْدَ بَهُوَيَ وَبَطَال مَيشْكِ دَ پِرْجَوْتَيْوْتَيْقْ دَشْتِي إنزا بجي بطال دفوتيولن أو دسيد هاوار بو ايوة لبر اوي ديلين وروايدة انبوخوالها وسروا من دال. وله من في السماوات الس وَمَن عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ تَنْهَابُ أَخْوَايَ أَوْ إِلَى أَسْمَانَ كَانُوا زَوِيدَاء وَأَوَانِيكَ لَا إِخْوَان هَرْجِيز لَفَرِسْتِنِي أَوْ خُوَايَ امْبَزِل نَازَانَ مَنْ دُونَابَن يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لا شەو و ڕۆژ تەسبیحات و ستایش دەکەن ماندوو نابن و سارد نابنەوە من الارض هم ينشرون ئایا ئەوانە هەڵیان بژاردووە و بڕیاریان داوە چەند پەرستراوێك لە زەویدا بۆ خۆیان کە ئەوانە مردو زیندو دەکەنەوە لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون اگر لهر دو چينده لآسمان وزوی ده سن پرسترهوك هبوا يجلخوا بيگمان آسمان وزوی هر دو دبون دەی پاک و بێگەردی بۆ خوای پەروەردگاری عەڕش لەوەی بێباوەڕان ڕەوای دەدەن بۆ خوا لا یسئەلو عەنما یەفعەلو وهم یوسئەلون خوا پرسیاری لێ ناکرێت و رەخنەی لێ ناجیرێ لە هەر کارێک کە اوان زاد پرسیاریان لێ ام ئم من دونه ئالهة قل هذا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون آية أوانه هل ينبح جرد وبريار عند دعوة تمرست رأي جزى الأخوة تي أم بله بين لسر أوي بريار تندعوة ئەمە قسەەی ئەم قورآانێ خوان بۆ من، وە قسەی ئەو پیامانەیە لە پێش منەهاتونون، وەک تەورات و ئنجیل لە هیچیاندابوونی چەمپەرستراوێک ڕەوا نەدراوە، بەڵام زۆربەی زۆریان حەق و ڕاستی نازانن لەبەر ئەوە پشتی تێدەکەن و ڕووی وما رسنا من قبلك من رسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أن من تاخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون وببا وران وتيان خوي مهربان من دالي بو خوي بريارد وكفر اشتكان تاكو بي قرد خوال مشتانا بلكو اوانه بندي رز جيراوي خوان لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون لخواب يجناك ونبق سووتا وأوان بفرماني خواك أردكا يَعْلَّمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ أخوة زاني بويل الدنيا دالبردستيان دايا وبأويل الروج دوايدا بوايان آمادكرا وفرشتكان تكانا كان تنهاب أو كسنبه فَرَازِبَتْ كَيْبُ بَكْرَةَ وَأَوَانَ لَتَرْسُو هَيْبَتِي خَوَازِرُ دَتْرَسَن وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ وَهَرَّ كَامَ لَفِرِيشٍ تَكَانَ بیگمان منیش پەرستراوم جگە لەخوا او با آگری دۆزەخ طولی لیده سینین هر باو جو پاداشتی ستمکاران دا دینوا طولهان لیده کینوا اولم یر الذین کفرو ان السماوات والأرض کانتا رتقا ففتقناهما وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيْ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ آيَا نَيَانْ دِيو نَيَانْ زَانِي وَأَوَانَي كانوا كَ آسمانا كَانُوزاوي هر دوچیاً پيكا ولكابو يك بار تبون انزال يكتر منزیا کردنا وفرا هم منهنا لأو هموشته چيزندو دا اي آيَا اوانا هر باورنا هنن وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَاً تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُولًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَدُرُسْتْ مَانْ كُرْدُوَوْا دَامَانَّا وَلَزَوِي دَا تَنْشَاخِ دَا مَزْرَاوْ بو او او ايدزولت زولنا بواني بسر پشتوان وسازان دوما نلزويا شاخ كان دا دۆڵ و ڕێگاوبانی زۆر تا ئەوان شارەزا بن و پێویستی خۆیان دابین بکەن وجعەڵنا السەماء سەقفا مەحفوظا وهم عن ئیاتها معرضون وە ئاسمانمان کردووە بە سەقفێچی پارێزراو بەڵام ئەوانە سەبارەت بە ئایەتەکانی ئاسمان پشتتێکەر و ڕوووەرجێڕ وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كلهم في فلك يسبحون وهرخوايك شو راجد رزك الدواء وخرو منجشيد رزك الدواء هريج لوان لخول جيكداد صورين وا وما جعل مال من قبلك الخلد فا امیت فهم الخالدون برگر ما نداو با هیچ کسیگ لە تو و ما نوی همیشه یو نمری انزا اگر تو بمری دوای مردنی تو زا آیا اوان بر دوام هم بردوام دبیو نامرن نخیر كل نفس ذائقت الموت ونبلوكم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ هموك ساق مردنت تجاء وآم تأخيت عندكين وبخرابونا خذونك تأخذونك إلا هجواً أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون تو دبينا أَوَانِي تودبينن ذِقَلَ بيبا وربون جيقلقالتولا قرتي كردن بطوهيتي ترناكن بسرساميك ودلين أما أوكسي بخرا في باسي لکاتک دا خویان ببایی خوای مهربان بیبروان. قول ق من عجل سأوريكم آيات فلا تستعجلون. سرچتی انسان لسرپلا کردن بدیهن روا بە زوویی طالع خمتن نیشان دادم که مکن. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وبتبرستان بقالت ودلن أم بلني طالع كيدة. أجر إيو لو يعلموا الذين كفروا لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون اگر اوانيك كافرن بيان زانيايا تسزايا چي سخد لبردميان دايا كاتيناتوان اندوري بخنوا بالله يسي لدمو وأوان يارمتين أدرى بل تأتيه بقتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولهم ينظرون بل كولنا كودة شانديتو سرسامي عندكاد بشيويك ندت وان بيجارنا وَلَقَدْ إِسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِّنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ سوين بخوا بيگومان غالطاو لاقر تيكراو با پیغمبراني پیشتوش انزا دوري دالوان کا غالطايا اندكر با پیغمبران او سزاي اوان غالطايا اندكرد قُلْ مَنْ يَكْلَأُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَانِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ بلّيه بقالتا كران چه دتواني ايوه بپاريزي بشاوو بروش لسزاي خواي مهربان بلكو اوانا ليادو باسي پر أم لهم آلية تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم مننا يصحبون آخو أو بباورانا صنع پرستراوية جيان هيدزگل ايما برگري سزايا لبكات أو پرستراوانا ناتوانا نيارمتي خوايا بدن وللأن إما شوفنا نادرين بل مدّعنا أولئك وأبائهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون بەڵكو ئێمە ئەوان و باو و باپیرانیانمان ژیاندووە با خۆشی ناز و نیعمەتی دنیامان پێدا بون تا تەمەنی زۆریان بسر برد دەی ئایا ئەوانە سەرنج نادەن کە بێگومان ئێمە ورده دەینە خاکو وڵاتی ئەوان لە هەموو و کەمی دەکەینەوە بە ڕزگارکردن لەلایەن موسلمانانەوە دەی ئایا ئەوان زاڵ و سەركەوتوون ئێمە قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون أي محمد صلى الله عليه وسلم من من تنهاء وبيداردك موودة ترسينم بنيقاو سروش وكركان بانقوازي حق نابستن وَلَإِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّن عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ سوين بخوا اگر دو تاريان بيت كم اگل سزاي پر وردگارت بيگو من اوان بو ايما.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 و ایم دادنین ترازوکانی داد پروری که کردوی پیدا چشری لروجی قیامت دا انزا هیچ کس کمترین ستمیلی نکره با قرسی کردوکی بقدر تو و خرتلی چیش ئێمە ایم دای هینین و ئێمە که کردەوەی بەندەکان کردوی بندکان بین وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَآرُونَ الْفُرُقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا للمتقين. سوين بخوا براستي بخشيمان بموسا نبى موسى و هارون توراد كد يكروا يحقوا يدخل وشا بو كارانو الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. أوانك دترسن لفرور دكاريام بنادياري، وآوان كسانئكن لروج دوايزور دترسن. وهذا لكم مبارك أنزلناه. أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَأَمْ قُرْآنَ يَأْخَرَوَيَةِ بَفَرُوا بِي رَوْزَا نَعْدُو مَا نَتَخْوَارَوَا دَي آيَا أَيْوَا دَانِ پَدَانَانِ نُبَاورِ پَنَاكَن وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ سوين بخوا براستي بخشيما بإبراهيم رينموني وشارزاي لبيجدا وإيمال الشياوي أو آقادار بوين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون كاتي وتيب باوتي وقالكي كاي وديان باريس نوبلا يا نوما ونتوا قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين جالكي وتيان باوبا فيران ماندي لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين ابراهيمتي براستي بەڕاستی و خۆتان و با فيران تا ل گمراي قالو اجتنا بالحق ام انت من اللاعبين لو لام آیا راستی ايه راستي وحقت بۆ هناوين یا تو قال تمام قال بالربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين إبراهيم وتحقم هنا بل كوافر وردقار أسماعنا كانوا زوية هر أويج بدي هنا وبيقمان من لسر أوانك باسمكر لە شایەت و ئاگانم وتەما لە ئەقیدا نە ئەستنامەکو بەعدە بەخوا پیلان داددەم بۆ لە ناو بتەکانتان دوای ئەوەی پشتان تێکردن بەجێتان هشتن فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. إن ذا إبراهيم هموب تكاني وتكرد زجل بتسلكان بأماديو بقرانو بولاي أو أيش راست ينحبلي بالكوبا وربين. قالوا من فعل هذا بآل هاتين إنه لمن الظالمين. بترستان وتيانشى أمي كرد وبخوا كان من براسي أو كسلاستمكاران دبى قالوا سمعنا فت يذكرهم يقال له إبراهيم. سن کەسێ وطیان جو ایمان بوو بو باسی اوانی بخرا پدکر پیدلن ابراهیم قالوا فاتو بهی على اعیون الناس لعلهم يشهدون کو ملی لگلکی وطیان کوات بیهنن لپیش ساوی خلق بی وستینن بلکو اوانی دیان ناسن وشایتی لسر سربدن. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم وتيان آية أمت كرد وبخوا كان من أي إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون ایبراهیموتی نخیر بلکو ام بتاقوریان اوی کردوا دا پرسیار لبتشکا و کام بکن اگر او نقصد کن فرجعوا الی آنفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون انزا قران و بولا یکتری سریان کرد بە جا لەناو خۆیاندا هەندێکیان وتیان بەڕاستی ئێوە هەڕ خۆتان ستەمکارن ثم نوکسوا على رئوسیهم لقەد عەلیمت ما هاوولای یەنتیقون پاشان سەر خار کرانەوە گەڕانەوە بۆ سەر سەختی و نەفامیەکەیان بەڕاستی تو دەدزانی ئەو او قسە ناکەن قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم إبراهيم موتى دي أوا دپرستان زيگا لخواشتاني كهيث قازان زو سوديكتان پيناگيينن وهيث زيانيه چشتان لينادن افل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون اوف بو ايو أو بو اوب تانشك دي پرستن لجاتي خوا دي آية جير نابنو بيرو حوشتا ناخن کر قالوا حرقوه وصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. حندي يا وتيان إبراهيم تاك بسُتين ويارمتي خوا تان بدن اگر إيه وأو كار ذكّن. قلنا يا نار كوني بردوا وسلاما على إبراهيم كإبراهيم ينخص تأجر واوثمان أي أجر سار برو وبزيان بابو إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين أوان ويستيان فيلم بجر لإبراهيم بسultan لناوي بدن بلام إيه ما أوان ما نكرد زرر من ترين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي برتنا فيها للعالمين وإبراهيم ولوط مع الرزجار كردو نرد ما ننبو أو زويه ولاتي شام كبيتو فرمان خصتبو ووَهَبْنَا لَهُ ويسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وبخشيما بإبراهيم إسحاق بإسحاق جيعقوب بزياد لدواكي إبراهيم كدواي من ذلك وهمويا من كربا فياويتاك وجعلناهم أئمة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 و ئەوانمان کرد بە پێشەوا بە فمانانی ئێمە ڕێنمونی خەڵچیان دەکرد و نیگامان کرد بۆیان ئەنجامدانی کاری چک و نوێشکردن و زەکاتدان و ئەوان هەر ئێمە دەکرد من, من التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين بخشيمان بلود بلود پیغمبراتي وزانياري ورزگار ما كل دس خلچي أو شاري سدوم كخلقكي كردوي پیسو دزيو ياندكر نيربازي ياندكر براستي اوان قليل چي خرابي لفرمان در وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلُوْتْ مَنْ خَسْتَنَا وَرَحْمَتُ مِهْرَبَانِي خُوْمَانَوَى بَرَاسْتِي لُوْتْ لَتَا وَنُوحٍ إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَفِي أَشْتِرَنُوح بغمبر عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ هَوَارِ لَأَيَّ مَكِرٍ إِنْ ذَا أَيَّ مَشْوَلَةٍ وهاتين دَاعِيَ وَبَدَنْجِيَ وَهَاتِينَ خَوْيُ إِمَانٍ دَرَانِ لَتَنقَانَنَ زُورْقَ وَرَكَ وَأَنَصْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءًا فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ وَيَا مَتِيمًا دَال دِجْ أَوْ بَلْ تَكَانِ وَدَزَانِي براستي أوان قال يكفون رسول خرابة ذا توفان كذا وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين بس داود وسليمان بكى. كاتب الريال ياندر كردل بالي او كشتوكالي كبشوا اجلي كسانيك تي دال ورابون زيان يان لدابو وايم بودا دوري بريالكيان اما دو اغدار بوين ففهمناها سليمان وكلن اتينا حكم وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين أو سائمة دادوري تاكترمان فيري سليمان كرد سليمان وتي أعجل زيان خورك بدر دسخاوان كشتوكالك كلق لشيرو برهميا وربقري وكشتوكالكش بدر دسخاوان أعجلكا بربو بخۆن بخون و خدمت بکن تا وک پیش زیان لیکاو لێدێتەوە لەو کاتەدا ئاژەڵەکە بگەڕێتەوە بۆ خاوەنەکەی و نکیو کشتوکالا کش بوخا و نکئی وبهر یک لو دوانا داوود و سلیمان پیغمبرتی و دادوری و زانست پێدان. وەڕاممان هێنا هینا داووددا داود دا تیا و باڵندە کە خوایا ذکر و هر ایم او مان کر بو داوود وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون وداود ما فيري دروس كردني بوشاشي زريكر بو ايوى تابتان باريزي لكاتي شر وكشتارتان دا دي آية ايوى سباز قزار بو خوالسر ام نعمتانا ولسوليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي ذارتنا فيها وكننا بكل شيء عالمين. ورأ من هنا بوسليمان بيت دورة بفرمان سليمان دراج بو اولات زویی که پرپیت بارکت من کرد بو و ایم با هموشت آقادار بوین و من الشیاطین من يغوصون له و يعملون عملا دون ذلك و کنا لهم حافظین و هم دل شیطان کان من نابو دەچوونە ژێر دەریا بۆ سولەیمان تا گەوهەر و مرواری بۆ دەربێنن وە جگە وکاری کاری تریشیان دەکرد بۆی وەک كۆشك بەراستی ئێمەش چاودێر و پارێزەری ئەوان بووین وئیوبە ئد نادا ربەه ئننی مەسەنی یبوڕ و باسی ئەیوب بکە کاتێ هاواری لە پەروەگاری کرد لە دوای ناساغی ماوەیەکی زۆر بەڕاستی من زیان و ئازار و نەخۆشید دو چارم بووەوە تۆش میهرەبانترینی میهرەبانانی بەستە وَآتَيْنَاهُ أهله ومثلهم معهم رَحْمَةً من عندنا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ زائ مش هوار نزكي من جرا كردو لا مبرد أو زيانو أزار نخوش يهيبو وهمو معلوم من دالي ما بي بخشية وكبيش تر مردبو أ ونديت رجل قال ياندا أو وبخروا واموج غريب وبو خا فرستان واسماعيل و مِنَ و ذالكفل كلهم من الصابرين بس اسماعيل و ادريس و ذالكفل بكا هميان في رحمتنا انهم من الصالحين وَإِمَ أَوَانْ مَنْ خَسْتَنَا وَرَحْمَتِي خَوْمَا كَبَهَشْتَ بِيَقُمَانْ أَوَانَ لَتَا وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنَّ قُدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إله إِلَّا سو خانك انكونومين وباسيذنون ينسبك کە پێ غمبی خلچ ن نوابوو کااتڕج بە تووريگەك بجهشت واي د زانی ئمة تگانانەی بە سردا ناهێنين جاله تاريجەکاندا تاريچی شو دريا و ناسچ أيخوا بڕاستی هیچ پرستراێک نی جگەلتو؟ تا و بیگردی بۆ تۆیە من من لستم کاران بوم فستجبنا له و من الغم و كذالك ننج المؤمنين ای او من جی کردو لو غمو خفت رزگار من کرد واش ایمان داران رزگار دکین دا وَزَكَرِيَا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ وَبَاسِ زَكَرِيَا بِكَا كَاتِ هَوَارِ لَا پَرْوَرْدِغَارِ كَرْ اَيْ پَرْوَرْدِغَارِمْ وَتَنْهَا مَمْحَيَ لَرَوَا مِنْ دَالَيْكِمْ پَي بَبَخْشَ وَتُوْتَ اَكْتِرِينِ مِرَادْ فاستجبنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحِيَّ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغْبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَوَشِينَ أومان شَدُعَاءِ أُمَانٍ وَلَامْدَاءَ وَيَحِيَّ خێزانەکەیشمان بۆ چک کردەوە لە نەزۆچی بێگومان ئەوانەی باز کران لە پێغەمبان پێش بچێیان دەکرد لە ئەنجامدانی هەموو دا و چاکەیەکداوه هاواریان لە ئێمە دەکرد بە عێدی بەهشت و لە ترسی دۆزەخ و ئەوان ملکەس بوون بۆ بو ئێمە دەترسان لیمان واللتن... أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين وباس أو آفرات مريم كتي عمران بك كداوين خوي پاراست انضافو من پیاکربهوی زبرایل و لو روحیه خو مانبو وَمَرِيمُ كُرَكِيمَ كِرْبَ مُعْدِزَاءَ وَذِهَانِيَانِ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ براستي آمَآءَ أَيْنِ إِوَ كَيْجَ أَيْنَ أَيْنِ هَمُو بِعَمْبَرَانِ وَمَنِّشْ بَلْ وَرْدِ جَارَتَانِمْ كَوَاتَتَنْهَامٍ بُپَرِسْتَن وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون كومالي لشوين كوتواني بي آقا كركارو باشيان كر لنا خواياً دا بونا خواة برست بطبارست حتى دوايي بلا مهمو يان تنها بولاي ايمة فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ او <تصفيق> وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون وحرام وناشي قرانو بو خلقشي آوداني وشاريك كلنا ومانبردون بيقوماً أوان زهريشي ترناغرينو بو دنيا حد إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون جيان دراجي دبه تا أوكاتي بربستكي يأجوج ومأجوج دکرينه و أوانيش لهمو برزايةك و بفلبة تسباني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 وە نزیک بۆتەوە بەڵێنی راست هاتنی قیامەت جا لە ناکاودا ابلخو و زەق دەبێ چاوی ئەوانەی بێبڕوا بوون دەڵێن هاوار و مەرگ بۆ ئێمە بێگومان ئێمە لە دونیادا لەبێ ئاگاییەکی تەواودا بووین بو لە ئەمە نەخێر إنكم وما تعبدون من دون الله حصدوا جهنم، ما أنتم لها واردين. لو كان هؤلاء الها ثم ما وردوها وكل فيا خالدون اجر ا اوانا بتكان وهمو بتو بتبرستان بهميشي تيدا دمن نوا لهم فيها زفين وهم فيها لا يسمعون بۆ ئەو زخیانه یانه هی لدوزخ دا هناسی ساد حل و ئەوان لوی دا نابیستن این الَّذین سبقت لهم من الحسن اولائک عنها مبعدون بێگومان ئەوانەی اوانی للاین و پیشتر بریار دراو با یام بختوری لدو لدوزخ دور دخری لا يسمعون حسيسها، وهم في مشتهت أنفسهم خالدون. أو أن نبي استند جبلا سوقت سيأجري دو زخ، وأوان لنا وأوناز نعمتي ضليان حزيلة بهبران ودمي النوى. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلق. قوم الملائكة هذا يوبكم الذي كنتم تعدون غمبار يانكا ترسهر جورك لقيامة دا فريشتكانش بيشوازيان ليدكن لبر درغا كاني بهجدا و بي انذلين اما كبالين تام بيدراو يوم نطوي السماء كطيج الجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين بين وبيريان أوروجيك أسمان كان دبتي نوا وقت پیچانووو لول کردنی پرابو اوی کتی دانو سراوا یکم زارچون درست من کر و خوطی پاشی مردنیش او درست کرنه دوباره ئەوە بەڵێنێکە او بلین اکا بێگومان ئێمە ئەو بەڵێنە ایم ایا بدیدینین وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عباد الصَّالِحُونَ سوين بخوا بجمان مان ايما نوسيو مان دا لدواي نوسيني للوح المحفوظ دا براستي سرزاوي بهاش دابن خاواني بميرات ديبن بان بندتاكو باك كانم إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين ده جمال لمدا كلام سوره ذا باسكرا بس زياتر بيوز نا كات بوغلي خا فرستان وما ارسلناك الا رحمه للعالمين واي محمد صلى الله عليه وسلم تو مان تنها بو او بيد بو ديهانيان قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون بله بيگمان تنهاشتي كنيگاكرا من أماك براستي فرستاوي إيه وخويتك وتنهاي دقايق إيه, إيه وملك الزبدن. فإن تولوا فقل آذن على سواء وإن أدري أقرب أم بعيد ما توعدون. زاجر الرؤيا ورجراء. او بڵێ همو تانم آگادار کرد بە یەکسانی و ناش زانم نزی که یادور هاتنی او هەڕەشەی لێتان اندکرید انهو یعلم الجهر من القول و یعلم ما تکتمون بەڕاستی خوا دەزانێ باو قسەکانی آشکرا و دش زانه باو قسی وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ وَمِنَّا زَانِ مُولَدَّانْ تَانْ لَوَانِيَ تَاقِي كَرْنَ وَبِيَدْبُوا إِوَا بِيَوَي تَامَا وَيَغْرَابِرٍ قَالَ رَبِّ حْفُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَانُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ایغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی ای پر وردگارم بڕیار بر یار بدن لنیوان منو او بیباوران دا و پر وردگاری مهربانی یار لی دا واکراوا لبرانبر او قسنا بزیانی ای و دیلینو حالی